صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة لكتاب الكبائر للدهب ووصلنا إلى كبيرة اللعان نعم والله محمد لله والصلاة والسلام أما دعا قال رحمه الله تعالى الكبير التاسعة والثلاثون اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المؤمن تقدر اتفق علينا قال المصنف رحمه الله الكبير التاسعة والثلاثون اللعان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 قال عليه الصلاة والسلام إنما بعدت رحمة فمبتغى الرحمة الدعاء للمسلم لا الدعاء عليه الدعاء له بالخير والصلاة بالاستقامة لا الدعاء عليه باللعن والضرب والابعاد من رحمة الله والحلول غضب الله عليه فصفة المؤمنة الشفقة والرحمة وليالياتي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 لأن يقول لعنه الله ونحو ذلك هذا كقتله نعم وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للكبيرة أن السباب منه اللعن فسوق والفسق هو الخروج عن الطاعة طاعة الله عز وجل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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اللعانون وكذلك الطعانون فما سياتي معنى ليس المؤمن باللعان ولا الطعان اللعان هو الذي يدعو على غيره باللعن وبالشر والطعن هو الذي يخبر عن غيره بالشر يعني يطعن فيه بالشر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 لهم يوم قيامه شهيدا لله الخير اما اذا كان يلق في اعراضهم ويطعن فيهم ويقذ و صاحب همز ولمز فمثل هذا ليس اهلا ان يكون يوم القيامه شهيدا لهم والطعن واللعان الذي يشتغل في الدنيا بلا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 هذا ليس صلاة والسلام لا لعنه الله الله ولا قال عليه الصلاه والسلام لا تلاعنوا بلعنه الله ولا بغضب الله ولا بالنار وهذا يعطينا ان مفهوم اللعن ليس مقتصرا على هذه اللفظه كان يقول البايل لعن الله فلان او نحو ذلك وانما يشمل هذه اللفظه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 على علم الأخطى عليه باللعنة أو دعا عليه بالغضب أو بالسقط أو دعا عليه بالفرمان من الجنة أو دعا عليه بدخول النار فهذا ليس مثال رحمة الإسلام الضائمة في قلوب المسلمين فإذا هذا يدل على أن مفهوم اللعن واسع لا يقتصر على هذه اللفظة نعم قائد صلى الله عليه وسلم ان تريد سوء كيف ان يكون لا حال الصديق من رتب الدين ومنزله رفيع عظيم ف فالصديقيه ليس من شانه أصحابها واربابها اللعن وإنما من شانه اصحابها صيانه اللسان وحفظه وشغله بذكر الله والامر معروف والنهي عن المنكر وما يفيد نعم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 يعني هو بعيد عن اللعن وبعيد عن, عن, عن الطعن ليس من صفاته مثل هذا الأمر وإن وقع منه شيء نادر واستغفر الله عز وجل وتابه لم يهبط من رتبة لم يهبط من هذه الرتبة رتبة الإيمان الكامل إذا كان شيء نادم وبادر إلى التوبر والاستغفار والدعاء بالخير بدل هذه الكلمة التي انفرضت من لسانه فإذا هنا المراد بقولها اللعان الطعان أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن ومثله قول الله تعالى وما ربك بظلام هذه الصيغة مبالغة لكن ليس المراد هنا المبالغة وإنما المراد نفي الظلم أصلا فالمعنى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ أي ليست بذيء ظُلْمٍ ولا الفاحشة البديء يعني الفاحش في, في قولها البديء برسانة بكلمات سيئة والفاضحة النابية نعم وعنوه صلى الله عليه وسلم قال إِنَّا إن عَلَفَّ إِذَا لَا أَنَشْمِنَ صَعَدَ فِي اللَّعَمَةُ ونوروار سمائت ونعات وتأخذ يغير المسلمان فإذا تجد مساء رجعة لأذي الأعين إن كان آدم لذلك وإن رجعت إلى خائرها فهو مدور هذا يدل على أن اللعنة في غاية الحطورة يعني هي ليست مجرد كلمة تخرج من اللسان وانتهى الأمر وإنما هي كما أخبر عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد مساء رجعة فارجع هذه الكلمة إلى من لعن فإذا كان اهلا وإلا رجعت على صاحبها يرجع اللعن على اللعن نفسه ولهذا قد يكون بعض الناس يجنب لنفسه اللعنة اليوم عشرات المرات وعيادة بالله يجنب لنفسه اللعنة عشرات المرات. نعم وسعى قبل نبي صلى الله عليه وسلم يتنقل على دابتنا ينسل فلنا إياها وقال الوالد من صلى الله عليه وسلم وحديث بعضها قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقم يستعر ومارك من الأمصار أدنى فتفل لها وطجع أصبلا عن السكال وسمع ذاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قدوا ما علينا ودعونا فإننا بالعولة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 تبجرت منها وباجرت الى, إلى هذه اللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ما عليها لا لا يصاحبنا ملعون هذا يدلنا على خطورة اللعنة وضررها نعم وعن بالأمي عن الأسوأ تأخذ إلى النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الربا استطالة بالنور في المسلم أرض الربا أي أخطره وأشده استطالة المسلم في عرض أخيه أن يتطاول على عرض أخيه بالنيل من وقيعة وسبا وتلبا نعم الكبير رب العالمين هذا فيما يتعلق ب عموم اللعن اما ولهذا بالله لعن الدين أو لعن النبي الفطين عليه الصلاه والسلام أو رب العالمين فادي رد عن الاسلام محبطه للاعمال ولا يعذر فيها أحد لا يعذر فيها احد ولا يقال معذور جاهل ما يعذر أحد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 نعم نعم. وقال تعالى اي الذين العزل العزل. ثم ارد المستنط رحمه الله هذه الكبيره الغدر باميره وغير ذلك أي ممن له عليه عهد ففالغدر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 وقام عليه عهد والتزم بالبيعة ثم غدر فهذا ارتكب كبيره الجرما عظيما جاء التحذير من في نصوص عامة وقاصة أما النصوص العامة التي بدأ المسنف رحمه الله بها من الآيات القرانية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود الذي على الإنسان فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والرائي فهذا عهد تمنى المسلم عليه ومطالب بالوفاء به والتزام غدر فإذا غدر في هذا العهد الذي هو عليه والتزام به ثم غدر فهو مرتفع للعهد جريمة كبيرة ودمب كبير وسأتي في الباب نصوص خاصة يريدها المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من من ذلك كان وليس من حقا من إذا كذب وإذا كمنا الله وإذا عاهد غدر وإذا أرصد جرس مفتدق عليه الشاهد من الحديث قوله وإذا عاهد غدر فهذا من صفات المنافقين والحديث بعمومة يسمى الغدر الراعي بأميره الذي عليه عهد أن ينتزم بطاعته وبيعة له قائمة نعم محمد عليه الصلاة والسلام بكثيرات البروانة الممتيلة وكثيرات الاسبير يقارب هذه غدرة الثلاث ألاك ونأخاذ وأعرف غدرة من حبيل عام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 فذاك يكون العهود ويخون المواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم مما يسبب الدمار والاخطار والشرور والجنايا على المجتمع وانه يرحمه الله في شرحه لمسلم قال وهو المشهور بمعنى الحديث والمعنى الثاني وهو ان المراد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 الحديث هنا الغادر بالأمير يدل على أنه أراد هذا المعنى لا الأول هذا المعنى لا, لا المعنى الأول نعم وقال رسول الله حمده وسلم قال الله تعالى الثلاثة ثلاثة ثمانية حصوم يوم والميانا أردت بأن أعطائه لما بداره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 أمرا آخر غير الأكل كان يستري ثيابا أو يستري بيتا أو يستري دافة أو نحو ذلك فالحقم واحد فذكر الأكل ليس على وجه التعيين والتخصيص وإنما ل... على اعتبار أن هذا هو الغالب في وجوه الانتفاع ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره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 لقي الله يوم القيامة ولا حجة لك ومن مات وليس في عرضه بين أثمانة دينة هو موسيقى قوله لا حجة لها الحجة الدين والدين جاء بالأمر بالطاعة في الكتاب والصنة فمن خلع اليد من الطاعة لا حجة ليس عنده إلا الأهواء ليس عنده إلا الأهواء واتباع النفس وتذاع بالشر والفساد ان القران والسنه لا حجه لمن يقلع اليد من الطاعه لا حجه له في كتاب الله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يقرا النصوص الوارده في هذا الباب لا يجد فيها دعوه الى صلع اليد من الطاعه وينلا فيها الدعوه الى السمع والطاعه والصبر والدعاء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 ويأنف الواحد منهم أن يكون يسمع أو يطيع أو أن يكون له أمير فجاهليتهم تابى ذلك مع أن فيه نصلحة لهم وللمجتمع لكن جاهليتهم تابى ذلك ولا ترغى فمن انفصال الجاهلية أدب السمع والطاع ولهذا شيخ الإسلام محمد العدوهاب رحمه الله لما ألف كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها فذكر في, في أول ثلاث خصال مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة ما, ما ينضرون تحت أمير وإنما هم متمزقون ومتفرقون ولهذا بينهم تطاحم وحروب وعدوات وشر والإمرأة لا ينتظم أمر, أمر الجماعة إلا بها فلا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة إذا لم يكن هناك سمع وطاعة وكان بدل, بدل ذلك الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصى والخروج هذا الذي هو يفرق الكلمة هو يشق الصق ويوجد التطاق والحروب وإراقة الدماء وانتهات الأعراض إلى غير ذلك فمن مات ونعم من مات وليس في عنقه ذيعة مات ميتة جاهلية لأن هذه الخصلة التي هو عليها إلى أن مات يمنتصال أهل الجاهلية فيبقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الجاهلية ولا يبقى الله سبحانه وتعالى بعمل أهل الإسلام نعم قال صلى الله عليه وسلم من أحدهم سنزن عن النادي ويثنى من يدروا وهو يؤمن بذلك من يوم الآبد وليأتي للناس من يرحبه أن يؤتى إليه ومن ومتعي ذا يعلم المسبق أماه صبقة يده وتمرات قلبه فليطره إلى السبراع وإن جاء أحد من ينسره ونفره ونفره ثم ذكر هذا الحديث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 ما هو الخلق الحسن مع الوالدة مثلا طبق الحديث ان تاتي لها الشيء الذي تحب ان يؤتي اليك إن لو كنت انت الوالدة ما الذي تريد ما الخلق الحسن مع من اشتري منه بضاعة ان تاتي له الشيء الذي تحب ان يؤتي اليك لو كنت انت الذي تريد زمينك من معاملها التي تحب ان يعاملك بها ومن خلق الحسن الذي ترجوه منه أن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك فهذا حقيقة قائدة من أروع ما يكون في حسن المعاملة فحسن المعاملة وكمال الأخلاق يكون بفحقيق هذا الحديث وهو أن يأتي, الناس أن يأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه الذي يحب أن يتعامل الناس معهم به فهذا مثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأقيه ما يحب لنفسه وقوله يحب لأقيه هذا فيما يقوم في القلب تجاه الأخوان وحديث الـ وحديث الـ والحديث الذي أورجه الثهب هنا يتعلق بالمعاملة الظاهرة كيف تكون بين المسلم وبين أخوانه نعم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 نازع الإمام وغدر به قال فاضربوا عنقه وهذا الدليل على أن هذا العمل كبير لأن فيها حد وهو أن يقتل نعم وما صلى الله عليه وسلم من أطاعني فمن أطاع عنها ومن أطاع صلى ومن يطلل أميرا فمن أطاع عنه ومن يعصل أميرا فمن أطاع صلى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 يحرك في, في, في النفوس ما يحرك والواجب على, على المسلم أن يطلح الأهواء وأن يكون ملزماً لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين يكون ملزماً لنفسه بالسنة في كل أبواب الدين والسنة خير وضركة والأهواء خطر على الإنسان وضرر في دينه ودنياه ولهذا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 ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاع ولهذا جاءت النصوص متكاترة بالسمع والطاع عليكم بالسمع والطاع أحاديث كثيرة في هذا البن والواجب أن تتلقى هذه الأحاديث بالقبول والانسراح الصدر وأن يأخذون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 ولا ينهى إلا عن شر أما دخلت الأهواء ودخلت الجاهلية على الإنسان وقال لا كيف أسمع وأطيع وأنا بن فلان وأنا كذا وأنا الذي كذا ولا يمكن أن أسمع أو هذه الجاهلية هذه هذه هي الجاهلية وهذه أعمال الجاهلية عدم السمع والطاعة والخروج على على الجماعة جماعة المسلمين نعم وقال الله صلى الله من السلطان ولا قدرا يسيرا هو من اعمال الجاهليه ومن مات على ذلك مات على قصال لأن الجاهليه من سان في هذا الباب عدم السمع والطاعه ويرى الواحد يرى الواحد منهم ان وضاعته للأمير ينقص من قدره ويتنافى مع شأنه ومع مكانته و و و وأنه صاحب المكانة الفلانية والشأن الفلاني فكيف يكون من هذه الجاهلية لا يراعي مصالح الأمة ولا يراعي مصلحته ولا يراعي ما يترتب على خروجه من الفساد ومن الشر وإنما الذي أمام ناظريه هو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 ومات على ذلك يعني مات ولم يتوب من ذلك مات ميتة جاهلية وقال صلى الله عليه وسلم من خلق المعنى نسيط الله من من علقين وهذا أيضا في حضورة الخروج ولو شيئا قليلا وكيف أنه يترتب عليه ما يترتب من اداء الانحلال ما ما يتركب من الانحلال واللحوق بخصال الجاهليه واعمالهم وصيدتهم نعم من السلف وان يذم من عظم من الذليل على هذه خلاصه يعني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 سبيعه الحالى بإنسان البعض تصبيب الكاثن والمنجن قال الله تعالى لَوَلَا تَقْرُفُ مَا بَيْشَنَكَ قال تعالى إِنَّ تَعْمُوا رَنِّكِ وقال تعالى عائل الغيب فلا نغذروا على أي منه أحدا لذلك يرتفع من كل منهما يدعي علم الغيب كل منهما يدعي علم الغيب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 معرفة علم الغيب أو من يخط بالأرض أو يطرق بالحصى أو ينظر في كف الإنسان أو بغير ذلك ويدعي من خلال هذه الأشياء وهذه الأمور أنه يعلم علم الغيب فهذا مدعي لعلم الغيب وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى فمن صدقه فقد كبر وارتكب كبيرا من كبائر الدنوب من صدق الكهان أو صدق المنجم أو صدق العراق أو صدق الرمال أو صدق أشباه هؤلاء فهو مرتكب بل وقع في الكفر كما سيأتي في النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله ثم أورد نصوصا عامة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 هذه نصوص عامه التحذير من هذا الأمر وسياتي نصوصا خاصه في ذلك وقد صلو الله ثم اورد رحمه الله هذا الحديث آآ آآ قال من أتى عرافا أو كاهنا من أتى عرافا أو كاهنا العراف الذي يدعي معرفة الأمور و والعراف وصف جامعا يتناول الكاهن ويتناول المنجم ويتناول الرمال وأهل الطرب الحصى وغيرهم كلهم هؤلاء عراقون يدعون معرفة الأمور معرفة الأمور المغيبة ونحو ذلك والكاهن هو من يتكهن ويدعي أنه يعرف الأمور المستقبلة بجهانته يوم كذا سيحدث لك كذا يوم كذا يموت كذا أو يمرض كذا أو يغنب ولان أو غير ذلك بالكهان فالعراف يتناول هؤلاء كلهم وقيل العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة والكامل يدعي معرفة الأشياء المستقبلة بكهانة أما العراف الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة الغائبة عن الإنسان من مصروك أو غيره فيدعي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 من قال مؤمن من, مبين مبين مبين وهذا من التنجيم هذا من التنجيم ممن اعماله قال التنجيم ولا ولا يصدقون في فيما يكن منهم من الاقوال دي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 أن من أتاه مصدقا مؤمنا به فهذا كابر ليس بمسلم ومن أتاه غير مصدق له ولكن لاعتبال آخر أو لأمر آخر و و وقصده فبهذا الاتيان وبهذا القصد لا يتقبل منه صلاة أربعين يوما ابتبس أي أخذ أو ابتطع شعبة أي خصلة أو جزءا من النجوم أي من علم النجوم وعلم النجوم هنا المراد بعلم النجوم النجمون لأن علم النجوم على نوعين علم تأثير وعلم تسير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 زاد في هذا الفاظ الحديث زاد ما زاد يعني كلما زاد من هذا الارتباس زاد حظه من السحر ولهذا التنجيم يعد نوع من انواع السحر نعم الكبيره هو ان نزول المطر قالوا كان والذي تخافون من سقوط المطر انظروا من, من, من, من, من, من, من, من التجاز اطلقوا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 وسيأتي معنا من المصوص ما يذل على فضاعة هذا الأمر وكبرة وما فيه من العقوبة والوعيد لفاعلته عند الله سبحانه وتعالى مما يذل على فضاعة هذا الأمر وكبرة والآية التي بدأ بها المصنف رحمه, رحمه الله فيها تأديب المرأة الناشس فيها تأديب المرأة الناشس أي التي عن الطاعة طاعة الزوج وأن الطريقة في هذا أن تؤدد بالأسهل فالأسهل يعني يبدأ معها في التأديم بالأسهل فالأسهل كما قال الله سبحانه وتعالى فاعبوهن وهدعوهن في المضاجئ واغربوهن أن يتدرج معها في معالجة هذا النفوس فيبدأ معها بالوعد يعظها اتق الله يا عامة الله خاف الله الله يقول كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا لا يحل لك أن تفعل هذه الأمور يتذب عليها الوعظ والتفويض بالله سبحانه وتعالى والتذكير ويمضي في هذه الطريقة واعظا مذكرا ناصحا مبينا فقد تكون هذه المواعظ كافية في صلاحها وتركها لهذا النشوص أن يذكرها به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 لا يصار إليه ابتداء بل بعض حمقى العوام وجهال العوام يوصلن به في أول ليلة من الزواج اول ما تدخل عليها ابدأ بالضرب حتى تعرف يعني عجولتك وتعرف شهامتك وبعضهم يقول أول ما تبدأ في ليلة الزواج تأتي معك بديك او بدجاجة تتركها معكم في الغرفة التي فيها الدخول على الزوجة ثم في لحظة من اللحظات امسك رأس الديك واقطعه حتى تعرف شدتك وقوتك وشهامتك وتمشي يعني هذا جهل العوام وستها العوام هذه هذه الأمور كلها من الجاهلية ومن الجهل وكلة الدين فلا يصار إلى ذلك وإنما أول ما يبدأ الكلمة الطيبة والموعدة الضفيقة وذكر الآيات وذكر الأحاديث وكلام الله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 شيء من الصبر والإعادة والتكرار أما أن يقرأ عليها الآية ثم بعد قراءة الآية بثانية يبطس بها ويقوم وعطها بالقرآن وجدتها ما تنزجل بالقرآن ولا تستطيل قرأت عليها القرآن وما استفادت لا هذا ما فعل ما أورى بإيده وإنما يتأنى ويصبر ويترفق ويكبر عليها المغراث والأخرى ثم إذا وجدها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 وله سبب وهو أن المشادة التي تكون بين الزوج والزوجة أو بين المتخاصبين مشادة بالكلام والكلام يخرج من الفن الكلام يخرج من الفن فالسبب الذي يعني جاء الغضب منه هو الفن ولهذا اليد تتجه إلى مصدر إلى هذا المكان الذي صدر منه ما أغضبه فدائما الغضب يتجه إلى الفن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 امرأة وجل يستفي احد اهل العلم وفي قصة الفتوى ان زوجها ضربها بجمع يده فهشم اسنانها في غضبه عليها اي تأديم هذا هذا دمار هذا, هذا دمار هذا ليس تأديم او ربما يضب على وجهها فيفق عينها هذا ليس تأديم هذا دمار, دمار ما ليس تأديمه فاذا اذا جاء انسان البا في في مرحله يعني ضيق و بعد امور بعد محاولات سيضرب ضربا يستهدف فيه الوجه وايضا ضربا غير مبرج يعني لا يكسر عظما ولا يدمي جلدا ولا وان يكون ضربا رفيقا يحقق المقصود فعلى كل حال إذا حصل النسوس يتدرج يتدرج في في العلاج بالأسهل بالأسهل بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعرض أنه أدفك إذا أنه رائع سبي فلا تأذيك فلا ترغبان علينا هذا فلا تحذى كتبك مكتفق عليك وهذا دليل على أن نشوز كبيرة نشوز المرأة كبيرة ومن نشوفها تأبيها عن طواعية الزوج بالفراش فإذا دعاها دعا امراته إلى فراشه فلم تأتي يعني تأبت ومتنعت فبات غضبان عليها يعني بات الزوج غضبان عليها لامتناعها عن, عن الفراش فإن الملائكة تلعنها فإن الملائكة تلعنها وهذا دليل على أن هذا الأمر من كبائل الذنوب لأن اللعنة لا تكون إلا في كبير نعم وفي الأمر الصحيحين إذا مهدت المرأة هاجرة كراش زوجها دعنا بلائنا وهذا بمعنى ما سبق هاجرة كراش زوجها يعني متأبئة عليهم متنعة وليست يعني مهيئة نفسها له وإنه معرضة عنه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 عناية كبيرة جدا فإذا كانت مهملة له متأبية منتنعة والزوج لا يجد حاجته عندها ويبيت غفان فإنها تلعنها الملائكة نعم وفي نظر قال والذي نفسه بيته ما من رجل يجعب وعنده من دراسه تهدأ عليه إiento كان الذي في السماء ساخت عليها حتى يو tiss bom الإلّا كان الذي في السماء ساخت عليها يعني رب العالمين وهذا من أدل على علو الله سبحانه وتعالى على فلقة وقوله إلا كان الذي في السماء ساخت عليها هذا كبير يدل على فمن الأمر كبير جدا يسقط عليها رب العالمين فمثل هذه النصوص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 ولهذا حقيقة مثل هذه النصوص ينبغي أن يعتنى بها بالتعليم ولا سيما من هن مقبلات على الزواج من أهم ما ينبغي أن تتعلمه المقبلة على الزواج أن على هذه النصوص وعلى هذه الأدلة حتى تدخل حياتها الزوجية على بصيرة الأمر عارفة بالحقوق وكان, وكان الأمر قديما يعلمنا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 مؤدية له على التمام سائلة الله سبحانه وتعالى الذي لها تؤدي الذي عليها وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لها وقال صلى الله عليه وسلم لا يعج بمرأة حتى السوم وتوقع شهد إلا ولا تحدث في بيته إلا هو أبو خاليه وهذا يدل على حق الزوج. والصيام يحصل به امتناع ما يكون بين الزوجين فلا يحلها ان تصوم الا باذنه تستاذن ان تقول اليوم تأذن لي ان اصوم او لا فإذا قال نعم تصوم ولا قرض عليها اما ان تكون صائمة بغير إذنة. ثم تتأبى منه بحجة الصيام وتمتنع لا لا يحلها لا يحلها لا يجوز يحرم عليها لا يحل الامرأة أن تصوم وزوجها شاهداً إلا بإذنه أما إذا كان غائباً فالأمر لا يحتاج إلى استئذان الأمر لا يحتاج إلى استئذان لكن إذا كان شاهداً موجوداً في البلد قد يأتي بعد لحقة أو بعد نحو ذلك فلا يحلها أن تصوم إلا بإذنه وكذلك فيما يتعلق بالبيت البيت بيته فلا يحلها أن تستغيث فيه وأن تدعو إليه إلا بإذن الزوج لأنه بيته ومكانه نعم وقال صلى الله عليه وسلم وكنت أحد ونحن يسفدني أحد ونحن لأمرض النوع تحب تسفدني زوجها صححة ونحن ملي والمراد بالسجود وأنها سجود التحية سجود التحية يعني أن تسفد له تحية له الله. ولكن عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد من غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ففي المرأة بيسجد هنا سجود التحية لا سجود العبادة لأن من يقول أن المرأة سجود العبادة فيقول المعنى ماذا؟ لو كنت أحد آمراً أحداً أن يعبدّ أحداً لأمرتها، لا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المراد هنا سجود التحية أن تسجد له على وجه التحية له على وجه التحية له لكن هذا الامر لا يجوز و... و... و... ولو كان يعني مشروعا ل... ل... للأمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في هذا الحديث المرأة أن تسجد لزوجها وهذا يدل على عظم حق الزوج عظم حق الزوج وأن الواجب على المرأة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 تلقاه بالتحية بالاحترام بالتقدير بالانبصار بالصراح الصجر بحسن الاستقبال هذا حق من حقوقه كما يدل عليه ويرشد إليه هذا الحديث نعم قال العحمة بن مجسد ذكر وقت وجان صلى الله عليه وسلم فقال وَأَطُولِ إِلَيْنَ نَذْبِكِ فَإِنَّكُمْ تِلْمَتُكِ وَنَالَ وَنَارُكِ انظري اين انت منه اي زوجتي اين انت منه هل انت منه امراه مطيعه سمحه قائمه بالحقوق ام بخلاف ذلك في في في في في في في في في في في في في في في في في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 بارك الذين قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فايذر الله من واحد فاشكر لزوجها وامنات شكر بعث اسم المرصدين حاجه وتشريف هو بالحديث الذي ما روينا فإن فانه جنن هذا يدل على ايضا حق الزوج ليست المساله ليست بالهيئه المساله جنن ونا ليست المساله هيئه وماذا يكون تقول ببعض النساء إذا لم أستجد أو إذا لم أقعه لا المسألة جنة نار ليصد المسألة هينا فإنما هو جنة في ونار فيه. لها طريقة في التعامل مع الزوج والنار أيضا لها طريقة في التعامل مع الزوج وقولا أين أنت من أن ينظر إلى الطريقة التي تكونين عليهم معك. ففي طريقة تكون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 إذا كانت المرأة بهذه الصفة لا تستاني عن الزوج ثم لا تشكره بل تكفر النعمة كما قال في الحديث الآخر إن كنا تكفرنا العشير تكفرنا العشير يعني المرأة تقول أيمتها وتتمنى أن يأتيها الزوج وكل يوم تنتظر ويا رب يا رب أنت يسفر للزوج ثم يقلمها الله عز وجل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 لم أرى منك خيرا منذ تزوجتك ما شبت الخير كلمات تقولها بعض أ أ أ أ تقولها بعض النساء فهذا الحديث فيه قيم خطورة هذا الأمر لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه وهذا يدل على أن هذا الأمر امر عظيم ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المخاوله في من خروج المراه من بيت الزوج ده بالدانيه في اذنه وهذا يجزم من الذي على المراه من من الطوعيه للرجل فليس لها أن تخرج من بيته الا باذن تستغنى فاذا ادن تخرج الا فإنه لا يحل والحديث الذي ساقه المصنف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبيره تلك ولا اظهر من رحم قال موسى قال واستغفر الله الذي لا شريك له في الملك والرحمان فارجع لنا الشيء فكن وليت ان ترسلوا الى الارض عنهم الله واصرفوا عنهم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 قطيعتها وليكن الواحد منكم مواصلا لها هذا معنى قوله واتقوا الأرحام واتقوا الأرحام اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام أي واتقوا الأرحام بصله عدم القطيعة والقيام بخفوق الرحم وأيضا قول الله تعالى فهل أخيتم ان, تولي إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واما ابصارهم ولعن يدل على أن الامر كبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدخل يا قاطع رحم هذا دليل على أن الامر كبير لان الكبيره تعرف بامور انها القول بعدم دخول الجنه, الجنة. فقول لا يدخل الجنة قاطع ورحم هذا دليل على أنه كبير فتسبق المرة معنا, معنا هذا الحديث معنا لا يدخل الجنة ليس النفي هنا لاصل الدخول نعم وقال صلى الله عليه وسلم كان يوم الزائم واليوم الآخر يوم الآخر يوم الآخر قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل الرحمة أي أن السلطة الرحم من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الله عز وجل من, من الإيمان به طاعته طاعته فيما أمر والله أمر بسلة الرحم واليوم الآخر ويوم الجزاء والعسال فالذي يصل الرحمة يجد الثواب العظيم والذي يفقع الرحمة يجد الإيقام فمن كان يؤمن بالله ربا إلها مطاعا ويؤمن باليوم الآخر أن يوم حساب وعقاب ويجاز الناس فيه على أعمالهم فليصل رحمة نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خدم أخذ حتى إذا فرعوا من المطاعمة الضرحة فقالت فأنا فرعوا من المطاعمة قال نعم أمد رطيبا أنصلا من وصال الكواء فرعوا ثم اورد هذا الحديث لان الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلقه قامت الرحم قامت تتكلمت الله عز وجل قدير على كل شيء ففلققت بهذه الكلمات قالت هذا مقام العائد بك من القطيع يعني انا مستعيده بك من القطيع والعائد هو ظله طالب العود طالب العود فهي قالت هذا مقام العايد بك من القطيعة يعني استعادت الله سبحانه وتعالى من القطيعة أي قطيعة الرحم فقال نعم أي قال رب العالمين نعم يعني أعادها وقال لها أما ترضين أن أصل من, من وصلك وأقطع من قطع فقالت بلى يعني رضيت بذلك فهذا فيه أن من ورسل رحيم ووصله الله من قطعها قطعه الله نعم فقام الصوم من احدا ان يخص له له في <تصفيق> اكله فليصل قال من احب ان يخصط له في رزقه ويلسع له في اكله فليصل رحمه فيه ان صله الرحم من اسباب رزق الرزق يعني ساعته والبركه فيه من أسباب أن ينسى للإنسان في أجل يعني يطور له في أجله في أن يبارك له في حياته وفي عمره فالحديث أفاد أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق وأسباب البركة في العمر نعم قال صلى الله عليه وسلم وعلى أمه في العام تقول من المصالح لبصالح الله ومفرط عدم تطعر الله ومفرط عدم تطعر الله قال قول هنا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله هو مبني على إخبار الله لها بذلك قال أما ترضين بكذا قالت بلى فصارت هي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله لأن الله عز وجل قال ما ترضين بهذا قالت بلى فصارت بعد ذلك تقول من وصل وصله الله ومن قطعني قطعه الله وفي لفظ يقول الله من وصلها وصلت ومن قطعها بتبته أي قطعته وقال الله سبحانه والذين ينفضون عن الضرار من مجموعة الإشاءة ويقطعون الله بني أن يوصل أو ينشدون ولا يجب أهم من, من الضرار ولم اوله ويطعون ما أمر الله به اي يوصل هو الشاهد من الايه لهذه الكبيره ومن ما امر الله به ان يوصل رحم وجاءتنا نصوص كثيره في الكتاب والسنه كما قطع هذا الذي امر الله به ان يوصل تعرض لي اللعنه كما في تمام الايه اولئك لهم اللعنه نا. وقال محمد بن عبدالله النبي سلامة عبدالله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الله أن الرحمة المنزل الرحمة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وهو بمعنى ما سبر ويدل على مكانة الرحمة وأن من وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه الله انما هو مرتفع رخو وقطاع عضو هو مضاد ولا قلت هذا من كتابه في فتنه لرفق وهذا بيان من المصنف لبعض معاني قطيعه الرحم فمن ذلك أن يكون الرجل غنيا ووسع الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فيقطع رحمه الفقراء يقطع رحمه الفقراء يعني لا يحسن اليهم ولا يتصدق عليهم ولا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 أو لباساً أو لا تجد بيتاً تاوي فيه ويكون عنده مال واسع جداً وتراء ولكنه سهيح لا ينفر ولو تفكر في هذا الأمر لو كان مقامها هي الغنية والفقير لما رضي لذلك منها لكنه في غفلة المال وفي غفلة الثراء لم يبالي بهذا الأمر وإلا لو تفكر قليلاً وقال لو أن هذا المال عندها هل أرضى لنفس هذه المعاملة يدرك بهذه الطريقة خطأ نفسه وشناعة ما هو عليه لكنه في غفلة المال وفي غفلة التراب يكون بهذه الصفة وكذلك من أنواع القطيعة ملاقات القرابة بالجفاء والإهمال والحمق يعني فضابة وغنظة وكلمات سيئة وقلة أدب وسوم معاملة هذا أيضا من القطيعة هذا من القطيعة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا أرحالكم ورهم السلام يعني أن باب صلة الرحم واسع ومن أقل ما يكون في هذا الباب السلام أن يركي السلام يقول الرحم حتى تبقى الرحم طرية حتى الرحم طلية طلية وتبقى الصلة قائمة ولا تكون الوحشة بين الارحام والقطيع فتبلبل ولو بالسلام يعني بين الفين والاخرى يلقي السلام عليهم حتى تبقى الصلة ويبقى التواصل فضلوا ارحامك ولو بالسلام والسلام هو اقل ما يكون ومع السلام يعني الذي ينبع الإنسان الذي في حسن الكلام وعطيب المعاملة وحسن التودد ومداومة الصلة والبعد عن الأذى والتعاون والمساعدة إلى غير ذلك مما تبطغيه الصلة الكبير والمعادعة والأفعال المسور في الكيام والإنفادي والحبدالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لنصوى رسولة كل لنه مخفي أطول وليس لنه التصوير من الكبائر التصوير من الكبائر موجبات سخط الله وحلول اللعنة وقد وردت نصوص كثيرة في الوعيد عليه والتهديد على فعله سواء صور الإنسان في ورقة أو صور على حاله أو في ثوب أو غير ذلك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 إلا, إلا سويتك فالبناء على القبور والتصوير هذا أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثك ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أم سلمة لما ذكرت ما رأت في الكنيسة التي رأتها في الحبشة قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبله مسجدا واتخذوا له صورا الصور فاتخاذ الصور وكذلك البناء على القبور والقباب على القبور ونحو ذلك هذا من من أعظم أسباب الشرك في قديم الزمان وحديثه وأورد المصنب بعضا للنصوص في التحذير من هذه الكبيرة قال من صور صورة كلفة أن ينفق فيها الرؤي وليس بنافق يعني كل صورة صورها يطلب منه يوم القيامة أن ينفق فيها الروح يقال لهم أحيوا ما قلقتم يعني أنت صورت هذه الصور فأحيى أنفق فيها الروح وليس بنافق فيعدى فيوم القيامة بكل صورة صورها كانت عشر أو كانت مئة أو كانت ألف أو ألفي كل من ازدادت الصور ازداد العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس على هذا اليوم المصورون يقال لكم أحبئوا ما أطلقتم لقفوا عليكم أشد الناس عذابا الأشدية هنا إما أن تكون مطلقة فيكون هذا الوعيد في حق من صور للشرك يعني قصدا للشرك لأن تعبد من دون الله وأن تكون أسلام تعبد من دون الله أو تكون الأشدية هنا أي بالنسبة للعب... للبنوبة والمعاصي التي يمثل هذه المعصية أشد الناس عذابا في الكبائر التي دون الشرك المصورون إلا إذا قصد بالتصوير الذي هو تصويرها للتعاون على الشرك وإقامة الشرك فهذه الأشدية مطلقة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 قادم رسول الله رسول الله عليه وسلم وقد سترطب سنوة تفيد القرآن فيه تمامين أن هذا ترطب تنوّن وجه الله الله تشدّ من الله الذين يباركون بالحمد لله اتفقوا عليهم السنوة السنوة في المجلس أصبحت في الحيث القرآن في السفر ثم أورض هذا الحديث في ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بكرام الكرام الستر الرقيب يعني الخفيد والسهوة قسم من البيت قسم من البيت ومن فوائد الحديث أن المرأة ينبغي لها أن تهيئ البيت من فؤاد الحديث أن المرأة ينبغي أن تهيأ البيت وخاصة كان الزوج قادم من سفر ولهذا أيضا نهي أن يطرق الزوج بيته ليلا قال حتى تستحد تمتشط الشعتة وتستحد المغيبة يعني تتهيأ, تتهيأ في نفسها وانت تتهيأ أيضا في بيتها تهيأ البيت وتهيأ نفسها له فهذا من فوائد الحديث قال قالت نعم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سكرت سهوة لي بقرامة فيه تماثي يعني تهيأت تهيأ البيت مناسبة مقدم من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أدخلت على البيت شيئا من التحسين أو نحو ذلك فهتك هو تلوى الوجه لأنه كان فيه تماثي صوره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 التي دون أشد فلا يكون من كان كذلك أشد عذابا من المشرك نعم فالمسألة هي تقصير بحسب هذه المعاني نعم وإنسان في الإسلام الجديد يفضل من الآن ويقول إني وكرت بكل منباع عبار إلى أن أقر وفي كل جبال العليم وفي المصورين صحيح وفي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 وان يكون وأن يكون به تعذيب هؤلاء وهذا العنق من النار يتكلم بهذه الكلمات حقيقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تمام وقال رسول صلى الله عليه وسلم الذين يسمعون هذه القصص ذلك قال لهم احيوا وهذا دليل على أنه كبير هذا دليل على أن هذا الامر كبير ان المصورون الذين يسمعون الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم وما هم قادرين على ذلك فيعذبون بكل صوره صوروها نعم وقال ابن هشام رحمه الله سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول كل مصور يدانك علامات في كل صوره صورها نفسه فتعذبه في جهنم فكل من ذلك وهذا بمعنى ما سبق ويدل على خطوره التصوير ان كل مصور في النار كل كل مصور في النار يجعل له بكل صوره صورها نفسه فتعذب فتعذبه في جهنم يعني نفس الصورة التي صورها يجعل الله بها نفسا وتكون من وسائل التي يعدد بها في النار وكلما زاد عدد الصور التي صورها زاد عدد هذه الأنفس التي يعدد بها في نار جهنم والعياذ بالله وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصورة في النار يجعل الإنسان يحتاط لنفسه في باب التصوير غاية الاحتياطة ولا يستهيل ولا يفتح على نفسه باب الرخص هذه ليست بصورة وهذه ليست بكذا ويفجأ يدخل, يدخل على نفسه بباب التساهل والتهاون والاستهانة بالأمر والتهويم الشأنة فالأمر ليس بالهيئة حقوبات شديدة والحقوبات مغلظة ووعيد شديد فيجب على الإنسان أنه يختاط لنفسه في البعد عن ذلك ولا يفعل شيئا إلا إذا كان هناك ضرورة ضرورة ملحة تقضي ذلك فإنه يفعله وهو كاره ليس راغبا ولا محبا ولا مشرحة الصدر وإنما يفعله كارما للضرورة التي يعني التجأ أو ألجأته إلى الصورة على كله مصورك في النار نادي. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن عورا من من ذهب يخلق خلقا في الهن بل يخلق حده بل يخلق شعيرا بل يخلق ذوه مستفق عليك وهذا فيه وصف هؤلاء بالظلم وأنه من الناس ظلما الذي يذهب ويخلق خلقا خلق الله يعني يضع صورا يراهي بها خالق الله لا يقال لهم يوم القيامة أخلقوا حبة أخلقوا شعيرة أخلقوا ذرة فما هم بخالقين ولهذا يعجبون يوم القيامة بكل صورة صوروها وصحى أنه صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله مصر به يدل على أن الأمر كبير مركبا كبيرنا فرناش ولا تكن ثم اورد المصنف رحمه الله الله ثم اورد المصنف الله هذه الكبيرة النمام واورد قول الله تعالى ولا تقع كل حنّات المهين هم الناس النمام بنبيم والنمام هو الذي يمشي بين الناس بالقالة القالة بين الناس على وجه الافساد والوقيعة بينهم وإيجاد العدوات والنمام مفسد يفسد بين الزوجين ويفسد بين الأخوين ويفسد بين الأقارب ويفسد في المجتمعات والقساد الذي يترتب على النمام قساد عريض حتى قال بعض العلماء ويحيى النبي كدير اليمامي قال يكسد النمام في ساعة ما لا يكسده الساحر في سنة فالنمام لفطورة مالعة والواجب أن يبتقى النمام وأن تبتقى النميمة. النميمة فلا يكون الإنسان نماما ولا يكون الإنسان أيضا قابلا للنميمة بحيث أنه تؤثر فيه فينشأ الفساد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 لا نفي الدخول الذي يدخل اوليا او الدخول في المنازل العاليه والرتب العاليه في الجنه ولهذا ان النبيه ليست مانعا من ان اصل الدخول فهو كبير فاذا كان انام واحدا ففان امامه الى الجنه نعم و اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي خالقنا من ربنا الرحمن و ما عبدنا من دين نبيل امانه الكريم في مدينه و الاخره كان لا يشكو من دورك سبق الكلام على هذا الحديث عند كبيره عدم الاستنزاه من البول وقال النبي الله عليه فيتلون لشيء ما الناس ذروه هو الذي ياتي اخر التجوز كانوا يمد في لمختلف شراب الناس ذا الوجهين هو وجها يتظاهر به بالاصلاح ووجه اخر وهو حقيقه المراد ومقصده الافساد فهذا ذا الوجهين وهو من شراب الناس ويدل على خطورة النميمه على خطورة النبيله وهو بين الناس نعم وقال هذا في سنده كلام لكن المعنى حق وهذا الذي ينبغي ان يكون بين الناس ما ينبغي أن يجبر على الانسان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 فمثلا تكون صدرت من شخص فيجاه اخ له كلمه جاءت يعني هكذا عرضا ولم ييرك لها بالا ولكان قاصدا لها وانما صدرته مثل ما يعبر الان عفويا ما كان معروفا سمعها هذا النمام ففف عليها يعني مثل ما يقولون اقام من الحبه قبله فاقام عليها بناء كبير جدا فذهب الى صاحبه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 ويعطي أيمان وقسم وأنا والله لك ناصب وعليك مشفر والله ما أردت لك إلا خير وحتى تعرف مكانة هذا الشخص وكيف شأنه ويعطيه محاضرة طويلة والنتيجة أن العداوة تنشب وهذا عمل النمان عداوة بين هذا وذات والآخر والثاني ولا يتقر عينه ولا يتمع قلبه ولا يسعد إلا إذا نشبت العداوة اذا شبك العداء وراى نارها تتاجج عيد عند اذن يا يا بالله هذا لا يطاع ولا يستمع له ويوقف عن مواصله الحديث وما هو يقلل من عيش الثمر لما تقول لي هذا كارمش التمر ايش, إيش ترجو ولا يكون أنه قال هو ايش راي اذا هذا انا عقوت عن ان كان قال ذلك هذه تطفئ جمره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 كلاما من هذا القبيل يقول لها لحظة ويدخل في الموضوع آخر مفيد نعم وعن كابين قال اتقل نبيما فإن صاحبها لا يستريف من عذاب القبر والحديث مر معنا قريبا بهذا المعنى وراء منصوح أن جاءت الحمالة الحطب كانت تنشي بالنميمة يعني هذا قيل مما قيل في معنى قول حمالة الحطب يعني كانت تحمل النميمة وتسعى بها لكن كانت تحمل يعني النميمة هي شر, شر نميمة وجدت يعني النميمة بين الناس يصد عن النبي هذه الصلاة والسلام الدعوة ودعوة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 النميمه التي يقال بين المتحابين والمتآخين نعم التكبر في سفه كما قال قران النياح هو البطل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من مناذ المشكوت قطع النياح فعل في روح المست النياح برفع الصوت بالبكاء يعني لطم الخدود وكذلك شق الجيوب عندما تحل بالإنسان المصيبة هذا من أعمال الجاهلية من أعمال الجاهلية ومن أعمالهم لطم الضدود وشق الجيوب والصياح فهذه من أعمال الجاهلية وهو من الكبائر وقد جاءت نصوص كثيرة جدا تدل على أن هذا العمل من الكبائر وهو وأنه من أعمال الجاهلية منها هذا الحديث الذي بدأ به المصنف اثنتان اي فصلتان هما بالناس كفر والمراد بالكفر هنا اي كفر دون كفر ليس بالكفر الناقل لنا النلة لكن وصفه بانه كفر دليل على انه من كبائر الذنوب الطعن في النسب اي الوقيعة في انساب الناس بغيا وردوانا والنياحة على الميت ان النياح رفع الصوت بالبكاء والعويل فهذا من اعمال الجاهليه وهو كفر نعم ان الحديث وهذا دليل على ان النياحه كبيرة وخصة المراه بالذكر هنا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 فمن تابتها الله عليه ولهذا قال إذا لم تتب أما إذا ماتت على, على هذه الكبيرة فإنها والعياذ بالله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرر والقطران هو النحاس المذاب والجرر معروف فتقام يوم القيامة وهي على هذه الصفة تعذب بذلك جزاء لهذه النياحة التي كانت منها قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من يعني أهل الإيمان الواجب المحققين لما وجب من الإيمان ليس منا من لقم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ودعوة الجاهلية في مثل المصيبة التسقط ورفع الصخوت بالبكاء وعدم الرضا بالقضاء ونقوى ذلك من الأمور التي قد تصبر منهم فيقول عليه الصلاة ليس مننا من فعل هذه الأمور عند المصيبة نعم صلى الله عليه وسلم إننا نجي في بعضة وفي الطابة ليس بما يزدين عائلين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 وكان بعض, بعض السلف يوصي يكتب في وصيته يكتب في وصيته آآ آآ أنني لا أرضى وأبرأ إلى الله أن يناخ عليه أو أن يشفى علي توباً أو أن يضرب خداً بعضهم كان يكتب في وصيته ذلك فإذا كان لا يرمى ذلك ولا يقربه وينهى عنه ويحذر منه فلا يضر لكن إذا كان يقر ذلك أو ربهم عليه أو مثلا أوصاهم به قال إذا إن أنا مت فلا تتركوا النياح أو كذا أو كذا وهذا من أصلتي وهذا هذا يعذب بمكاء أهله أما إذا كان لا يقر ذلك وهو لا يرضاه وينهى عنه أو نحو ذلك هذا لا يضره كما قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى نعم هذا كله برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقه التي ترفع صوتها بالبكار والعوي والحالقه التي تحلق شعرها أو تمزق شعرها او تقطع شعرها عند المصيبه وهذا يحصل من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 من أعمال الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم برئ منها, برئ منها وكل مسلم ينبغي ويجب عليه أن يبرأ من هذه الأمور وأن لا يرضاها وأن يبغضها وأن يبغض فعلها يحذر منها وأن يبين حرمتها نعم اكتبى باع <على الأحياني التلاتي> نعم الكبيرون السادئة والأربعون طارد الأمسال اتفق عدد في النسب كبيرة من القبائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده كفرا لهذا قال المصنف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد ذلك كفرا اورد على ذلك الحديث من فتبينت كانه يذكر كلامه ويرون قال النبي قالوا في حق ميراثهم وذلك ثم ذكر كبيره البغي وهي الاستطاله على الناس ومجاوزه الحد والتعدي عليهم سواء في اعرابهم او اموالهم او او انفسهم ابنائهم ففالبغي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 فعدم تواضعه يجره على البغي على الناس والتعدي على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم ويرى أن الأموال التي عندهم وهي حق لهم ليسوا ليس أهل الله وليست بحق لهم في فيبري فالخروج عن, عن التواضع يفضي بأمور منكرة وشنيعة كثيرة جدا.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 لا جعل الله من الباغي من دكن اي ان الباغي معرض لعقوبه الله عز وجل سخطه ومقت. وقال صومره الله مستحق العقوبه وهذا في فطورة البغي وخطورة أيضا قطيعة الرحم وهي كبيرة مرت وأنه غلب يعني يقشى على صاحبه أن تبادره عقوبة الله وأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع أيضا ادخره الله له عقوبة يوم القيامة تجمع له العقوبتان العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية وقال المعامل من العملي بن عن حميد بن عبد الرحمن قال ماذا بسعود قال ماذا بسعود يا أرسل الله الوكيل من الجمال من السر ومن أحبه في يفوق يفوق مني بالشرات أنت من الضغي ليس ذلك من الضغي لان كان وهذا من الأدلة على فرس الصحابه على الخير رضي الله عنه ما قام شده ورعه واحتياط لنفسه فهذا الصحابي رضي الله عنه كان جميلا وكان ايضا لذى يكون نظارا جميلا في لباسه واهتزائه وفي هيئته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 يعني من حيث مظهره وهيئته ولباسه يعني يحب أن يكون مظهره طيب ومظهره حسن وما يحب يعني أن يفوق أحد في هذا قال أفا من البغي على الناس هل أكون بغيت وارتكبت البغي الذي حرمه الله وجاء عليه الوعيد هل أنا من, من هؤلاء قال ليس ذاك من البغي ليس ذاكا من كما ثم بيّن البغي. قال ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس فمن كان بهذا السفة هو باغي يرد الحق لا يقبله وأيضا ي... ي... يؤذي الناس بالسفة و... وغمص... وغمص أو غمط الحقوق نعم نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحزي بسكرة عدد في الهراء سجلتها حتى المعدل فتبقلت فيه النار بلادية ربعة منها وسببها حيث حمستها ولادية توجدتها تحتون في المشاشة الأرض تدعون عليهم والمشاشة الحصرات البغي المحرم حتى في بهيمة الأنعام الأنعام تعامل بالرحمة ولا تعامل بالبغي والأذية فهو محرم والبغي معرض صاحبه للعقوبه ولو كان في حيوان لو كان بغي هو في حيوان فهذه امراه دخلت النار في هره دخلت النار في هره لان بغت على هذه الثقه حبستها في حجره في دارها فصلاهي اطعمتها عندما حبستها ولا هي ايضا تركتها مرسله تاكل من حشائش الارض يعني من الحشرات التي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 سبب للرحمة مثل ما جاء في قصة المرأة البغي التي دخلت جنة بكلب وجدت كلبا يشتد به الضمى والعطس فرحمته ونزلت في ذئر وملت خفها ماء ومسكت بخفها نعم مسكت بخفها بفمها وأخرجت وسقط هذا الكلب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 وأشد منه وأشق منه ويلتريد ثناء أحد عليها وتريد مدح الناس لها لم تريد وجه الله لا لا لا لا, لا تغفر دنوبها به لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا خالص فهذه فائدة عظيمة وجليلة نبه عليها قال هذا يدن على عظم مقام التوحيد وعظمه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 ومن ياتي لي بهذه الفائده من كتابه من القيم له عندي جائزه نعم وقال عندي الج... ليست بكل اتي بالجائزه لاول اتي من ياتيني بالجائزه هذه في... كيف البيته او انت درست أو... أول ما يأتيني بالجائزة لا هو هدية والهدية كتاب أسباب زيادة الإيمان ونقصانا كتاب زيادة الإيمان ونقصانا المجلد فطبعة جديدة لأول آدم وإذا جاء اثنين معا ليقدم أولا الكتاب عقيد يقول الأخ بالحاتف يكفي لا يكفي أول آسم حتى يعطيني الفائدة وعطيها الانتكام وقال ابن لا حد يخرج م. الآن وقال ابن عمر رضي الله تعالى رسول الله رسول الله عليه وسلم فإن تحد في نفروف رواه واتفعت عليه وهذا من البغي والعياذ بالله أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً يعني هدف للرمي مثل أن يأتي إنسان بطير ويتعلم عليه الغمي وإصابة الهدف يعني لا, لا يريده ليأكله أو يطعمه وإنما يجعل غرضاً للرمي فهذا من البغي هذا من البغي ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيها الضوء غرضا يعني غرضا له ل... ل... للرمي و لإصابة الهدف فهذا والعياذ بالله من البغي نعم وقال آه نسعودي كنت أطلق أولاني في السوق وسمعت صوت من خلبي لإعلاما لنسعودي لأ لن أفهم الصوت من الخطط فلما كنت مني إذا كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقوص إن الله أفضل عليك أفضل عليك فقلت لا أطلب ملوك لإيجاده أبدا وذي رسول فشفت من أي في وفي رواية يا رسول الله هو حكم لعزل تعالى فقال آمان قال ان هذا الحديث فيه كمال رغبه الصحابه في الخير وسرعه استجابتهم للرسول عليه الصلاه والسلام وكنت اقترحت على بعض الاخوه واذكر أن أحدهم قطع في هذا البحث صوابا كثيرا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 وهكذا ان الصحابه رضي الله عنهم فهذه استجابه عجيبه وسريعه جدا لما ياتيهم من توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هذا نموذج ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام وقد اغضبه فاشتد غضبه عليه ف اخذ صوقا واخذ يضربه اخذ يضربه وهو حتى انه لما نجاهه الرسول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 فلا يتكلمه وأن يجلس فلا يباشر عملا وقت الغضب يكف لسانه ويكف جوارحا حتى يسكن الغضب أما كف اللسان ففي قوله إذا غضب أحدكم فليسكن وأما كف الجوارح ففي قوله إذا غضب أحدكم فليجلس وإن فإن سكن غضبه وإلا فل يطجع الشيطان يجي هنا في هذا المقام يقول يرضى بكتلان تتجع وين الرجولة ويجعل ما يتتجع ويجعل ما يقض يقول تتعد وأعظمك لا وأعظم من ذلك تتجع أيضا وين رجولتك وين شهامتك وينفق ذي حتى ي يجعلك يقعل ولهذا الشيطان من أعظم فرصة لندخول الإنسان في وقت القضاء ولهذا أمر الغضبان أن يكف عن الأمرين معا عن الفلال وعن الفعل أما عن الفلال قال إذا غضب أحدكم فليجلس وأما عن الفعل إذا غضب أحدكم فليجلس فيسكن غضبه وإلا فليطجع لأن لا تباشر شيئا وط غليان الغضب لأن كلامك حركاتك تفكيرك عقلك كلها غير موزونة وط الغضب فأنت تنتظر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 وفي الأمثال قديما يقولون إذا كنت ريحا فقد لقيت عصارا يعني قد يتسلط عليك منه وأشد منك فلا تستعمل قوتك وشدتك بقصرة قال إن الله أقدر عليك منه فقلت لا أضرب مملوكا لي بعدها أبدا لاحظة سرعة الاستجابة لا أضرب مملوكا لي بعدها أبدا هذه واحد والثاني سقط الصوت من هيبة الرسول من هيبة سقط من يدها الصوت وهذا من كمال أدب وحسن إيمانه رضي الله عنه وارضاه وفي قال قاله هو حر لولس الله أيضا هذا من الأشياء التي هي آتاك مباركة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار هذا يدل على أن الأمر كبير العظيم الذي البغي على المملوك بشدة الضرب نعم وقال صلى الله عليه وسلم ضرب أولا مثله حتى لم يأتيه أو الأظماء فإذا كفار تجو أن يعتقه هو ضربه أو لضمه فله العقوبة على ذلك ولهذه العقوبة كفارة أن يعتقه نعم وقال نبي رسول الله عليه وسلم إن الله يعذبون الذين يعذبون الناس بالدنيا هو وهذا خطورة البغي الذي يعذب الناس ويؤذي الناس وتسلط على الناس ويستطيل على الناس يعذبه الله جل وعلا نعم ومر رسول الله, الله عليه وسلم من الكمال التبوزي وفي وجهه فقال تعالى الله منه السلام بشكل صديق وهذا من البغي واسم الحيوان في وجهه وهذا إيذاء له فهذا من البغي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وسمه نعم فقال صلى الله عليه وسلم وقفنا نفس المعاهدة بغير حمدنا يأذن في دوار حتى الجنة وإذن ذلك هذا يجده بمسيره هذا على السبب البغي ولو كان على إنسان كافر أي ظن حرام واو كبير من الكبار ولذا جاء في هذا الوعيد قال لم يجد رائحه الجنه والمعاهد انسان كافر بين المسلمين وبينه عهد فمن قتله فهذا بغي هذا بغي فالبغي محرم ولو كان البغي عليك كفرا وفي هذا الوعيد نعم الكبير قد انتشار ولا قلوب السيف والتيه والتيه من قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ظلم ثم ذكر هاتين الكبيرتين الخروج بالسيف يعني الخروج على جماعه المسلمين بالسيف والتكفير للمسلمين بالكفر يكفرهم بفعلهم بالكفر فهذا الامر من كبائر الذنوب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 وإنما من أهل العلم وأهل الفهم وأهل الدراية أما عوام الناس وأشباهها وأشباههم فليس لهم هذا الأمر فإذا قال يا كافر أو قال كلانه كافر إن كان كذلك كل رجعت عليه هذا يدل على خطورة التكفير وقد وقت في وصف المراربين أيضاً كثيرة فلت مناجه في تكفيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بالوقول الذين لا يوقص السهم من الرميه اي لا يذيقون وقال لهم شرم بطن في هذه السماء خير ولا يقتلون ثم ذكر الصوالج لانهم مشهورون بهذا الأمر مشهورون بالتكفير والخروج على الجماعه وصد العصا من الطاعه هم بهذا فذكرهم فذكر بعد النصوص التي جاءت في الخوارج فذكر انهم مستحلون للدماء والتكثير يكذفرون عثمان وعليا وجماعة من سادات الصحابة ثم ذكر الحديث في الخوارج ان كلاب النار الرحيل الخوارج المفجعة للدماء ومتكثيرين ونذكرون عثمان وعليا ومو이에ل الله تعالى عنهما واجماعة البساء في الصحابة والضاء وعليا قال سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار الخوارج كلاب النار انا تذكرت الان نفسي وسبت وردت لي قاطره يعني تذكرت الذي يسابق الامام في الصلاه من يسابق الإمام بالصلاة أظنني شبيه به في أنا أسبق القارئ بودي أن ينهي الكتاب ولكن الكتاب لن ينتهي من مسابقتي له والذي يسابق الإمام بالصلاة لن ينتهي من صلاته إلا إذا سلم الإمام لكن أنا بودي أن وشوف الوقت ما يمضي بنا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 وقلت لنا أنه قاد قلت سجدني من الثاني قال قلت على أزالق وقال قتل الله الأزالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلمنا أننا مذكرة من ناص قلت الأزالق وقلت على أزالق وقلت على أزالق الأزالق من الخوارج و الصحابي هنا يسأل سعيد بن جمهان يقول ما فعل والد فقتلته الخوارج قال قتلته الخوارج قال قتل الله الأزارقة حددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب الله أنهم أي الخوارج والأزارقة منهم ثرقة فكان فهم جمهان سعيد بن جمهان فهم أن الحديث نص في الأزارع نفسه والحديث في عموم الخوارج والصحابي رضي الله عنه قال إنهم كلاب النار يعني إن الخوارج الذين هؤلاء فرقة منهم ولكن هذا سعيد ما فهم ظن أن حديث نص في هؤلاء فقال الأزارع يعني نص عليهم قال الخوارج كلها الخوارج كلها فالحديث عام فيه في الخوارج كلهم في الزارقة وغيرهم. الحديث أو الأثر له قصة لأن يعني له بقية يمكن أن في مصادر الحديث لهذا إذا لأن سعيد هذا لما انتهى يعني ألي بن أبي من هذا البيان قال الأمراء فعلوا والأمراء فعلوا أعطاه نصيحة جميلة جدا يمكن أن تطالعون يعني, يعني عفوا مع أنها اكتوا بنار الخوارج لا, لا لكن مع ذلك عند كان بعض الأمر قالوا الأمر فعلوا والأمر فعلوا يعني هذه النصص في ذنة الخوارج طيب الأمر فعلوا كأن يعني يستروح لهذا الأمر أو فعلى كل حال يمكن أن تطالعوا بقية البصر هنا الله ورحمة الله سلاما فعلا أهدنا أهدنا سميع عمد الله الآية وهم الباتلون الخوارج يقول سميع الرسول الرئيس الله عليه وسلم قل قل بأي من فتلم وفتلون ثم أيضا هذا فيما يتعلق بالخوارج وأيضا القتال الخوارج وما فيه من الأجر وأن من قتلهم أو قتلوه طوبة له وهي الجلة أو الثواب العظيم من الله جل وعلا نعم. الكبيرة القبسون عزية المسلمين وشدهم قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَنُدُونَ الْمُمِنِينَ وَالْمُمِنَاتِ الْيُوَيْنِينَ أَفْتَسَرُوا فَقَدْ اخْتَمَلُوا كُتَانًا وَإِنَّا ولا تنسوا الله ثم ذكر هذه الكبيره اذيه المسلمين وشتمهم والاذيه والشتم هو من الكبائر ولا يقتصر بنوع واحد الأذية باليد والاذيه باللسان والاذى كيف ما كانت وكدامك الشتم انواع واصناف فهذا كله من كبار ولهذا سنرى ان النصوص التي يسوقها المسنف هنا متنوعه في ذكر انواع وافراد من الاذى الذي هو داخل في عموم هذه الكبيره اذا المسلمين هو المؤمنين بغير مكتسب التجسس والغيبه والسخريه والاستهزاء الهمس واللمز هذه كلها يعني افراط داخلة تحت الادبيه والسده أي النبي صلى من الناس في شدة اذى يتقيه الناس نعم نعم صلى الله على في, في, في, في, في, في الحج ايضا في خطابه النبي عليه الصلاه والسلام الحج وقترض عرضه اخي يعني تسلط على عرضه اخي تسلط على عرضه عقيب الليل منه ووقايته فمن كان كذلك فقد حرج وهلك لا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 وفيما يتعلق بإطوانه يصلحه ويلقيه من الغل والكتد والحسد ويعمر بالخير والمحبة والرحمة والشبقة والمعاري الطيبة حتى تستقيم الجوارح تبعا له وقال صلى الله عليه وسلم المسلم وأنه المسلم لا يولمه ولا يأكله ولا يأكله لعسبة الشرطة لأنه اقترار أهو المسلم هذه كلها تتنافى مع الأخوة ظلم الأخ وخدمانه وقت حاجتي اليه واحتقاره ازدراءا هذا كله يتنافى مع الاخوه المسلمه مع الاخوه الاسلاميه نعم قال الله تعالى ان الذين يحقرون يخشى ان ذاك الذين امنوا لهم علاه في الدنيا والاخره نعم وقال شيخنا الشيخ عبد السلام الشيخ منصور وقال كان وقد صلى الله عليه وسلم لا يأمن جاره بوائقه نعم لا يأمن جاره أي شره وأداء. فالجار الذي لا يأمن جاره شره, شره ولا يأمن أداء هو واقع في هذه الكبيرة وله هذا الوعيد لا يدخل الجنة وفي الصحيحين الله لا ينفي إلى دنيا وسلم الله يلعب. قال الله ونوضر ونوضر ونوضر ونوضر ونوضر ونوضر ونوضر لا يأتنك وجاءه وقبه وقال الله وفي نفسه أن شرم صليحين هذا يقولون جنة ترعب بالله وقال الله وقال السلام علي كان يؤمن بالله وليون فأهدت فلا يفعل إشارة وفي نفسه هذا الموقع قضيات الإيمان بالله واليوم الآخر وكثيرا ما يأكل مثل هذا في النصوص إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا أو فليفعل كذا لأن هذه الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الصيئة هو مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر كل أحد المسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يرسل إذا جائد وَلَا نَشُعَنَ بِكِلْكَ مَوْلَا جَعْتَ بَا رَسُولِكُمْ فَأَمْلَا وَلَا قُرْضِي قَالَهُ تَعَلَى أَنْ قُلْ إِلَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ قُلْ أَنَا تُصَلِّ اللَّهِ وَتَصَلُمْ لَنَا وَبِلِسَ وهذا وحياده بالله في خطوره الامر حل اللظى وكذلك الرجل الذي هو السلطه او السلطه على الجيران بالكلام والوقيعة والوثل والسد والغيبه والنميمه والسخريه حتى لو كان لو كانت من هذا او من يفعل هذا يصلي ويصوم ف مثل ما قال لا خير فيها هي في النار لا خير فيها يعني مصلية وصائمة محافظة على العباد لكنها سلطة يعني اللسان وها تقع في جاراتها وهي النساء وتغتاب وتقع في الهمز. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من حالها والصلاة قال لا خير فيها هي في النار لأنها تؤذي تيرانها أي بلسانها فهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه من الكبائل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 تعاربنا بالكبه والقفض عدو الله ويسك تلك تكتب عائل وهذا من الأذى هذا من الأذى بل هو من أشده أن يرميه بالكفض أو يدعو عليه أو يقول عن عدو الله أو يا عدو الله ونحو ذلك هذا من أشد الأذى نعم روى سلطان بن عيدل عن طبعش نعم عن أنس عن أنس ويش الثاني ايش التصويب عراشد بنساعد عن انس او في زيادة طبعا اخو قد فاسمه وابل وابل يعني عراشد بنساعد وهذه نفسها ها لا لا ما عندكم غير الطبعه هذه ها طبطب و جنب جبير نعم صفوان بن عمر عراشد بن سعد وبن جبير عن أنس وبن جبير جبير ساقطة أنا أستاذ من صاحب القلمة هذا حديث طويل سبقنا مره معنا سبق ان اشار اليه في صحيح البخاري ومسلم والشاهد المصنف على الشاهد انس رآهم من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أضخار من نحاس يخمشون وجوههم مصدورهم أي بأضخارهم فقلت من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هذا يدب على خطورة هذا الأمر وقال نبيش الله عزيزي وقال نبيش الله عزيزي وقال قال الله رسول الله لا يسبب له والدي قال نعم يسبب رجل ويسبب ابا ويسبب اما ويسبب اما سبب عليكم سبب الرجل لوالديه سواء كان تسببا او ابتداء كبيرة تسببا كما في هذا الحديث ان يسب الرجل ابال رجل فيسبب اما ويسبب اما فذا من الكبار او أن يصب والديه ابتداءً لأن يتوجه إليه مال مباشرةً بالله اللعن والسبب فهذا من كبائر الدنوب كل منهم من كبائر الدنوب سواء سب والديه ابتداءً وهو أشنع أو سب والديه تسببًا لأن يصب أبا غيره فيرجع السب على, على أذين فهذا من الكبائر والصحابة رضي الله عنهم قد قام في نفوسهم شناعة هذا الأمر وفضاعته قالوا آآ آآ وهل يسب الرجل والدي ما يتصور فقال يسب الرجل أبا الرجل في فيسبها بافس ويسب أمه يعني يرجع السب إلى, الى, الى, الى, الى نفسه ومع يعني شناعة هذا الأمر وإدراك الرعيل الأول شناعته بلغ ببعض الناس والعياذ بالله أن يسب والد ابنه بل بعض الناس أن يسب والد ابنه يسب نفسه يعني اذا غاضبا من ابنه قال الله يشهم والده بعدهم وصل إليه وصل به المنصل إلى هذا الأمر يعني اذا غاضب من ابنه يشكل نفسه يقول لولده الله يشيه ثم والده و workouts هنا العبيل الحماقات والسفة والتعة الدين قال قيل انني اجتني عن عروات والدي الى رسول الله كيف على اشكاره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الا من صاحب ذلك نوع وقال صلى الله عليه وسلم ناسسوا كل أبوانك إننا مفتاقوا إلى ما قدروا وواقوا مخاريك نعم الفجور الحاجة والممسور هذه القولية لديكم قال الله تعالى لنظر إلا يكون وارو ورسول إلا الله من الدنيا والآخر.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 إلا الصلاح هذا أدية أشد أديته أشد ومعادات أشد وقد ورد فيه صصصة قال إن الذين يدون الله ورسوله لعلم والله في الدنيا والآخرة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل رسول تعالى لا أديه وليه فقط أعلم في <تصفيق> هذا يدل على خطورة, خطورة معادات أولياء الله وقد هذا الحديث بسياقة أن أولياء الله على رتبته تعرف رتبتان من فهم الحديث قال من عادا لي وليه فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبوا إلي مما افترضته عليه ولا يزال عمدي يتقرر بلي بالنوافل حتى محمدها فالرتبة الأولى وهي رتبة المحافظة على الفرائل وهي درجة المقتصدين وهؤلاء من أولياء الله المقتصد الذي يفعل الواجب ويترق المخرم ورتبة الأعلى من هذه جاءت بعد قال ولا يزال عمدي يتقرر بلي بالنوافل فهذه رتبة أعلى زاد على محافظة على الفرائض و عن محرمات مسابقة للخيرات والرائض والمستحبات فهذه رتبة أعلى و كل منهما من أولياء الله المبتصد والسابق بالخيرات فمن عرف منهم البعد عن المحرمات والمحافظة على الفرائض والواجبات وايضا أيضا عرف عن المحافظة على السنن والمستحبات ظهر من الخير فمعاداته وأديته أشد من أدية غيراً من أفراد المسلمين وفي الحديث يا أباك إن كنت أفضل من فتحه وفتحه وفتحه وفتحه يعني فتحه أم ماجهين ماذا كبيرك الثاني هو كبيرك الثاني هو كبيرك الثاني فعزك الله تعالى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 معجبا بشخصك وبنفسك وعاده النباس إذا كان يعني فقيرا او كان قد يدخل على الإنسان ما يكون عليه من تذلل عن الاقلين يدخل عليه شيء من الفخر يدخل عليه شيء من الفخر وال والخيلاء فهذا من من الكتاب هذا من الكبائب ومما يجروا الإنسان للبخر والخيلة ما جاء النهي عنه في الشريعة من إسلال الإزار من إسلال الإزار على ما سيأتي بيانه والإشارة إليه في بعض الأحاديث التي استاقها المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سلام الأشعبين من أبنى سلام وقال صلى الله عليه وسلم ما اسدل من الكعبين من الإزار فت النار وهذا الحديث ليس فيه ذكر للقيله وانما فيه ذكر للعمل للع نفسه وهو اسبال الإزار وجعلها تحت أسدل الكعبين فالحكم متعلق بالعمل نفسه ولا يذكر معه القيله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 وفي بعض الأحاديث جاء ذكر القيلة وهذا الحديث الذي فيه مجرد ذكر الاسبال وبناء الحكم عليه له نظار له نظار ولهذا أذكر الشيحة بالعزم بازر أحمد الله عليه السؤال سأله شخص قال يعني إن كنت أسبلت زاري أو كان زاري مرخا ومسبلا ولكن لم أفعل ذلك على وجه الخيلة فهل هذا جائز او أنه محرم فقال الشيط رحمه الله أورد مثل هذه الحديث وقال هي تدل على تحريم الإسلام مطلقا قال هي تدل على تحريم الإسلام مطلقا يعني سواء كان على وجه الخيلة أو بدون خيلة قال هي تدل على تحريم الإسبال مضلقا ولو زعم يقول الشيء ولو زعم صاحبه إنه لم يرد, لم يرد الكبر والخيلاء أما انقصد بذلك التكبر فالأمر في ذلك أشد يقوله صلى الله عليه وسلم من جر توضعه الخيلاء لم ينظر الله إليه الأمر أشد يعني إذا كان جره للخيلاء أما إذا كان إسباب ويزعم أنه ليس للقوية لا لعموم هذه الأدلة مثل البليل الذي بدأ بها الصنف وأدلة أخرى استاقى طرفا منها السير عبدالعزيز رحمة الله عليه وغير من العلم ممن قرروا ذلك نام وقال عليه الصلاة لا يجم الله إلى من الله براء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 وقال الله, الله هذا الحديث يدل على سطور شديده لمن يجر يا لمن يجر ازار ويخيل قال المسلم اي ازار وفيه وعيد شديد فمن يسمع هذا الحديث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 لأن الكبر رد الحق فإذا يبلغ هذا الحديث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم ثم يذهب ويتعمد لو كان يسترخي مثل ما جاء في حديث البتر قال إِنَّ إِزَارِي وَيَسْتَرْخِي وَإِنِّي أَتَعَالِي قال لست يفعل أخويا يسترخي عن غير بصل ثم يتعاهد رفعا قال لست يفعل أخويا لكن الذي يذهب ويتعمد ويقصد وإذا كان فوق الكعب غضب فهذا حتى وإن زعمنا لا يبعى الفيلا وفي الحقيقة أنه نفسه في مثل هذا القول قال صلى الله عليه وسلم يمشي فيه لذلك تعجبه ولا يزور نرجو مختالة في المشيطة يتخذ الله بيه فهو يتجل في الأرض إلى يوم القيامة هذه عقوبة معجلة لهذا المختال الفخور المعجد بحلته ومعجد بنفسه والعجل داء فطير جدا ومرض الفتاك مرض الفتاك يقول الشيخ حافظ منظومة في منظومة الآداء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 والله جميع المصحف في الحذاء والقميص والعمامه ففي يعني ليس في الازار الحكم خاص بما جاء ان الاثبان باسفل الكعبين من الازار بل الامامه والسروال والمشلح كل ما ينتسل انسان الحكم شامل نعم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 المخيلة هي القيلة قد جاء في الحديث البس ما شئت وكل ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة من غير إسراف ولا مخيلة لا تسرب ولا أيضا تـ تـ تـ تكون من أهل القيلة فالمخيلة والقيلة خطيرة جدا أحد العلماء يقول في المخيلة كلمة جميلة في أضرارها قال المخيلة فضروا بل حيث تكسبها العجب العجب وتضر بالاخره حيث تكسب الاثم وتضر بالدنيا حيث حيث تكسب غضب الناس المقيله تضر للنفس لانها تكسب النفس العجب وتضر بالآخرة لانها تكسب الاثم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 ثوبه أو إزاره ليس مسبلاً ولكنه يسترخي أو مثلاً إزار قد ينحل رباطه وينزل ثم يعيده مثل ما تلبس في الحج تجد المعطول المشي استرخى فتفاجأ أحياناً إن أنه نزل عن الكعب وأنت لا تريد ذلك فإذا انت هذا ليس من المخيرة وليس أمراً طلبته أو اشتركه أنت بنفسك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 وهنا جيد هذا ويعرف النصوص ويعرف الأدل given ثم يقول لا نرى أنا لست منها الحديث قال إياك وإصبال الإزار فإنه من المخيرة إياك وإصبال الإزار فإنه من المخيرة الحافظة بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري الحافظة بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري ذكر قول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 قال يتجه المنع لكون اصرافا ويتجه المنع لكون تشبها بالنساء لأن المرأة مأمورها بإرخاء لسبب وهو ستر قندها مأمورها ولسبب ونقصد شرعي فهي مأموره لأسخل قدمها قال الأمر الثالي يعني يتجه المنع لأنه يتشبها بالنساء والأمر الثالث قال يتجه المنع لأنه لأن فيه ملامسة للنجاسة وأورد أثر ابن عمر قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك وأنقى لثوبك فقال هذا الأمر الرابع التالي قال ويتجه المنع وهذا النمر الرابع أيضا في الإسبال من شهة أخرى وهي كونه مضنة الخيلة وهو كونه مضنة الخيلة وأورد حديث النظير حديث جابر ابن سليم و نقل كلاما عظيما لابن العربي. لابن العربي نقل كلاما عظيما لابن العربي أسمعكموه لحسنه و وجماله و وفائه في بابا يقول ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بتوبه كعبة لا يجوز للرجل أن يجاوز بتوبه كعبة و يقول لا أجره خيلة و لا أجره خيلة لأن النهي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 ذيله دالا على تكبره بل إطالته ذيلة دالا على تكبره انتهى ملخصا يقول ابن حجر قال ابن حجر معقبا وحاصله أن الإسبال يستنزم جرى التوب وجر التوب يستنزم الفيالان ولو لم يقصد لابس الفيالان ويؤيده يقول حاصله ابن حجر ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منير من وجه آخر عن ابن عمر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 وعندما المطلوب كان قال لا نرجو ان يصلي مسلم الاسلام حالا نوصل عليه صلوه عليه وسلم في الكوره فتدخلت فاطمه عليه والياء قالت فتروا قال ابو بكر يا رسول الله هذه الكلمات ما لها او توات في قال وهذا الحديث ايضا يدل على خطوره المسدل ازاره وان هذا هذا الامر قد يكون سبب للضرر عليك عبادته في الصلاه كما واضح في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لك, لك وخينا لن ننظر لك إليه يوم القيامة فقال أولوك المنظر أهلاك يا رسول الله إن يزالي يستغني لأن تعاهدك فقال إنك لسك من يفعله وخينا لاحظوا الفرق العظيم بين كلمة ببكر بي وكلمة من يسكر ويقول أنا لست من أهل الخيانة لاحظوا الفرق حتى ندرك يعني فقه الصحابة وقصور هؤلاء يعني من الناس من يقولنا نعم أسمن لكن لا أعرف عن هذا خيالة فهذا نوع من الفقه وهو فقه أعوج وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنه أبو بكر لما سمع الحديث من جو توبه خيالة لم ينظر الله له لهم قيام ما قال الحمد لله أنا بس لست من أهل الخيالة نقل هذا رأسا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية خشية أن تكون داخلة الموضوع وقال يا رسول الله إن إزاري ليسترخي وفرق بين إزاري يسترخي قبيل شخص يذهب ويقول فصل للذوب إليه يلبس الآن فرق هذا وذلك قال يا رسول الله قال إن إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهد هذا يدل على أنه مهتم بالقضية مزعجة تعاهد كل ما استرخى وانتبه رفع قال إن إزار يسترخي والإزار أنتم تعرفون مثل اللي يربس في الحج وتنفر بهذه الطريقة مع طول المشي تجد ينزل ليس مثل الثوب الثوب لا يسترخي الثوب لأنه ثابت على, على الكتف لو مشيت آلاف الكيلوات ما يسترخي لكن الإزار الازار معطول طول المشيه يبدا ينحل الى ان ينزل احتاج في كل فتره تترفع الى اعلى فيقول انا أتعاهد يعني انا منتبه للمساله وحديثا لا استرخى وكلما استرخى انتباهه ضاعت فكان يسأل عن, عن, عن, عن هذه القضيه فقال ان سالم ان الازار لا يستقيم الا أن فقال انك تستبد من يفعل خويا لك فتجد بعض الناس يبصل الثوب إلى أسفل الكعب ويقول لنا لا أفعل لا وإبن الله صلى الله عليه وسلم قال لي أبي كذا أين أنت من أبي بكر يعني هذا حقيقة يجني على نفسه ويغالط نفسه ليبرر لهذه المعصية التي هو يمارسه والواجب إذا كان يريد أن يأتسي بأبي رضي الله عنه أن يكون بهذه السفقة قال تعهد فأين التعاهد من شخص يتعمد أن يُرخي ثوبه إلى أن يلامس الأرض وينزل أسفل الكعرين قال صلى الله عليه وسلم إجارة المؤمن إلى أنصال الساقين نعم قال إجرة المؤمن إلى أنصال الساقين نعم وقال مسلمًا يسل الله الله سولuh يسيط المسلم إلى عنصات هل هل السلام ولا حرج عدى الشديد الفاتح ف brasile League س لم يمكن إصلاق الله و لا يريد نعم هذا الحديث في زراك المسلم إلى عنصات السلاقين و لا حرج كما بينما بينك و فين الكعبين انهم بلا ينزل السلاق الكعبين و ليس لmarket وين لذا كان فوق الكعب سنتي 2 3 4 الى نقاط الساقين هذا هذه ازره اليمين هذه ازره المؤبده اظن اظن ان ذكر لكم قصه الشباب اظن بقتها كل ما ذكرت تذكرونها يعني مره كانوا يستهزئون وبعدين تحولوا الى ان صار صديله لان الغرب على ذلك الصباعه الثانيه وليس فقط يعني إلى الكعب لا الغرب المشلسر والذياب من تحت قطعوها بالمقص وبشكل يعني مقرد وبذيب جدا وقليل مشلسروها بالمقص وأصبحت يعني, يعني مددلة ومشوهة ولبسوها مثلهم إلى الرجبة ومشلسرة لأن موضة الغرب هكذا ولما نبس المسلم إزارة عملاً بهذا الحديث استخروا منه ولما لبس أولئك قلدوا هذه مصيبة مصيبة عظيمة جدا لعنة وقال ابن الله رضي الله على رسول الله بسم الله وعليه وسلم وفي إسان استغلاق فقال يا أحمد الله تغفع حزارك طلبات ثم قال أزدك أزدك فما أزدك إلا أنه الله لبعد هو المصدر الآن لا نستمع إلى خاتمة حقيقة جديدة هي خلاصة جيدة من الذهب رحمه الله نعم فكلما اخترأل خراجية بشاعة أو تمسأة أو جبدة أو سراويلة خراجية فهو جاكل في الوحيد من ترون إلى فعله مجموعة أو فإن تعلموا عادة المسيئة من أجل بلد زجرا عنه قال زجرا عنه يعني إن تعلموا على وجه الفيت والكبر ولكن عادت البلد فإذا تعلموا قال زجرا عنه وأعلمان أيضا وأعلمان نولا لكن ذلك عليه الصلاة ما أسألتهم كافئين من الإسلامين في النار وفضل عليهم هذه القلاصة قديعة جدا قراصه ديه بعدنا فعلا هذه القراصه من يجمع النصوص الذي بالبال يصل اليها ويجد انها نتيجه يعني لجمع هذه النصوص والادله فاذا كان قيل هذا يعني داخل في الوعيد المذكور واذا كان لا وينما لعاده البلد, البلد يذع ويردى ويمنع من ذلك ويخبر انه لا يحل له لعموم الادلة الواردة في الواردة. ما رأيكم لو لا ننظر للساعة? انا اشوف بابكم وينظروا للساعة. ما هذا? يكونوا فيه درس الان الشيخة